اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنك سوء جمعي تفسير في قرآن كريم كآها برسك إننا وحنا قبل لبنا آياتك من سورة الرحمن سورة الرحمن وصورة مكية امام الترمذي و هو وريايت النبينا صلى الله عليه وسلم انه قدل اقي يسحابه في سوره الرحمن اول كده الى ضماك اين عم حسين مركا رسول كير سوره وكان قدل اقي الجن اذا فكانوا احسنا مردودا منكم ايجا ان كجا وا بخيل وان اكسنا ما كلما اتيت على قوله فبا اي ربكما تكذبان ما رسول الله عليه والسلام وحانها مركزتكم ايات اس او الهه ليه الجن يا انس يا جن ربكين نحمو يمكن ستبه بين يدين قالوا لا بشيء من عمك لا بشيء مني عمك ربنا انه فلك الحمد امس مين سلاذو امسير او الهي اولى يا يكمني يا انس يا ربي نحمو يمكن ستبه بين يدين shay on neymo kamida rabb ya wa beni mayno ilahumma Ka ra'is kala kay ga nin kay chwaag wa Allah sanayid ku wa amstan bismillah allahumma bil insan suratan ku bilaad allahus samarrahman maharis ta am kan maharis ta allahus samarrahim maharis اللهم عرصت بالله رمو علم واب بري من شاء من خلقه قفكو دانا إلهي وقو بري القرآن خلق الى واب بري الإنسان إنسانك علمه إنسانك وقو بري البيان هذلك إن وحو الله عبييو الله عد الله وقفكو عشان صقر راح له يا وال قمر ضيحه بحصاني يجريان وسهنيان بحصاني حصاره كو سهنيان والنجم جيت كطلق كبحامك اسوب بالاريه يا ويش جرو جيت يجري دله لغد وهو السجود يا لله يجوسجوديان والسماء والرفعه الى واطري الى السماء صمد سمر الله يا قريري ووضع إلى هذه الميزانة عدالتها الله تطغول لأنه أدنان كو حدبين دراب دينه الله عدالتها في الميزان أهلتها وحيوهوا ميزانه إن أدنان كو حدبين أو أدنان قلدين وأقيموا توسية الوزن ميزانك توسية بالقسط عدالتك توسية واقيموا توزيه اوغ الوزن ميزانك بالقسط عبارك توزيه ولا تقصروا بكك كقصارنا الميزان ميزانك والارض ووضع الله واضع الارض تلك وضعها منت الله وودغ اوغ للانام خضار ايوا والنخل والتمور ديال گیتھ میرا دیال کاسو دا تو اقمام گڑائے صاحبھا گل کوامید إلهنا <سؤال> وخنوقنا ورامن سبحانه وتعالى فضلك يا رحمتي سو خلقي و وين واكطار في قرانك وسودتي وادمتيس افسديه خنسديه هي فهم على بعضها الرحمن ومتت الجمله دمبيره خبر علم القران الرحمن الله الرحمن كه علم وبره من شاء قفه دونه القرآن قبره ونحمده قويه والرحمن اللي الرحمنه أم أدوماده أم حاليستي خلاق إلهي وأبره الإنسان إنسانك علمه إنسانك إلهي وقبره البيان هذلك هذلك ونحمده قويه وحكبوك لك عديره دا. وحاسم الربه وعاس ويلف في عين وعاس ويلحيه لكن ابابا هجلي كريم اوف ما ييران ك سيده قولهو كلامه قبطه و خي كووطلي غانا ما شيغه كارتي و خي دافتا غانا ما شيغه كارتي وا ديبا تااد وي ساس كراديده والله ان هجلي كريم عرور طهاه طيريق حيوان ك كلام ييران دو وهو حياره عقوبته قد طرت حيالي أحد كأنشيك كريم باهي ديسا ولا يسوينا حيستا أبيغاني مأوين الله فوق ما دام أبشيك كرطو وحا أضربتويا وحا أديده الشمس قرعضة هي والقمر ضيحة يجرياني وحيكس عظم بحسباني الحساب حساب أن قلبيني كسعظم وعن اسبرنبرين النظام كسعط آب واصغي وعن اسكلافين wa neejmu wa ala raajmu wa geetka bulka isku balaariyo ma ku baxo onkor bihi e bulka goorkiisaku faafa wa neejmu geetka bulka kubalarta bulka ku faafa iyaweshe ceru geetka qor bihi jirida ya salka weyn le yes to dan lavato wa sujuuda ya lillahi allah qoraxda qabane marka ay soo baxdo hoos u dhin u aado haddana hooskiisa anan markasta qoraxdu soo ato ila dhanka kale uu aado ma hayko tuusaida rabbi gaween in dhabki ka koonka maamula tassarufkiisa ay ku tuusaida ogeedki uu wa as-samaa'u war wa quriyila as-samaa'u samada wa quriyila wadisi wa wadaa'a mizana Allah wa halula annahu amara bil Allah 'adala da yu'amri wa ra'ud dajiyai 'adala da Allah mizani وحي أحب المزاميه آلة ديالله لكذا وحا إلهي عدالة أمري الله تبقى اللي الله تبقى إنه أبنانكو حدود من في المزامي آلة دياله يحب المزاميه وواتي الديناء إلهي أبدا ماذا أبدا صبايا وحا الله يحب المزاميه وحوه بيغه إن ريس كائر عليه أمرك كوبهب آلة دياله يحب المزاميه وإنه يحاف ما حقه. وهو احجران هذا وحكو الميزاني فقال بعضنا ميزان كويند اسك اوفدوه وامر ربي قلوه ينكي قلضينا الى وقل ما اشعر انو هلادي آقران واحدا واقيموا اوه التوسية الوزن ميزانك التوسية وميزانك عرب كيسو وإلا التوسيون الله صدوه الله بصدوه بالقسط عدالك التوسية ولا تقصرواها قصارمنا أي ميزان ميزانك قبك وعويان قلعانو الكسييي وخوض الملكيلو شنكيلو توبنكيلو حدا دانسين ويحي اوض البريو ميزانك آد المقصام لدو قبك اتواب قصارمي معاييرا العرطينا واقو بحشي شيء اتنك مينا معا دانسين وكي راسينك ولا تقصرواها قصارمنا أي ميزان ميزانك Waar Dabuta wa Baha Allah Udegay and Mahlupu Udegay, Inahi Babuka Gogli, Adamad Ugogli, Malpusu Mel Siha Ton geetimireediyalka suudaad tul galal u saahid akmamtu wa galta ubaxweenkiisa weeye aw iyatu dal'i albrecheeda aliyatu dal wa weelasha oo ubuxu ku jiro uxaasayna mirahi kasoobxaya marka waxaa geetimireediyalka ay kul sugaan oo wal habu mirti oo gelaydi masagari qamardigi وحو يشحيرتي وحا صدمه كو سغان حبك وظركم مراه لك والحب مرتي يا كو سغان مرتا سو دول عاصي بل وصاحبها او غيرها بل كره امسق مردي سريرتي او كلاتي جليدي مسغدي ويوكاي كو سبيه والريحان فحيحتي لورسني عرف اذا كو سغان ريحانته لورسدوا ولو لكن امام البط هو خير الريحان وهو في قول الاكثرين غير مر ان اغربا خير الريحان رزق لو لجد عنطيا لرجيده مر كا ريحان فطلع الصباح عرفا ولو فسر رزقنا ولو فسر فباي الاء ربكما كني انس يا رب بنعم الكونين جاب تبا تكلي غير soddon iyo qow gore ayadaas soo, soo laabanayda mana aan turkidiya taqraar iyo isaga cilcin ee ayad kasta la naxmada kahorayda way naxmada leeyahay naxmooyinka korayya middaas ay leeyahay taa -e, ka ee e, taqaar min sal بابا السودين ايضو كأبوري بابا اتواق ايضا او قلالا او فرقا يهدا قد فطب بي بي بحيدا تاسا الهي كأبوري سو بابا سوكال فخار لدي اللمتع وخلق ايلا واء أبوري الجانة چنه ابي اسم ماريس هلأ ايو الهي كأبوري هلأ من نار ضبح جيسا كادي فبأي آلاء ربكما چني يا انس يا ربك المحمود كي رب المشرقين هو الله رب المشرقين لبدن ميرود قرحدو كاسا بعدا وربك المعمولا ورب المشرقين لبدن ميرود قرحدو ادحدنا وربك المعمولا فباي الاء ربكما چني يا انس يا ما رجع الله واب ديري البحريني لبدا بضوط بضا معانك ووبيقع إيا بضا بنانك لبدا بإلهي واب ديري يلتقي يعني حالة اي كل مياه ووبيقو سيد غسي صعود بضا قدره اي الله ديري بينهما دحلو دا حال برزقون تقو أحادي كل مياه لا يبقي يعني حالة ايساً اسكو گردروني اي اياه أيكم أيام فبأي آلاء ربكما چني يأيس يا, يا ربك النعموينكي ستابع تكذبان بيهنين يقولك وحا كصوبحا منهما من البحرين وماذا بدون حقه اللول أياك صوبحا إيوالمرجان كوشا قدودا فبأي آلاء ربكما چني يأيس يا, يا ربك النعموينكي ستابع تكذبان بيهنين وله الله الذي سيوصلنا بهن الجواريد دولها سخر يا بدء دولها سؤال منشآت نغسميه في البحر بدء به ايدك كالاعلام بورحاله اين مديديهم فباي الاء ربكما تني يا انس ربك نعمور كيساتك كد بين بين خلق الله وابرى الانسان انسكا min sal salin baa ra sawdaynaa idu ka abuuray salsalka waa dhoobo inta la qoyay la qalajiyay oo markii la garaacay fargayay ugu dhigto dhawaaqay dhayda fasu allaka abuuray kal fakhare baa ra saw kal fakhare la mitaa fakharku waa digsi oo wax lagu karso oo dhoobo ka aha beri heli dii cirro mirdo waa la soo gaaray inta walu kursa jirro dhoobo aadigaana baqaas oo dad la saaray marka doobo sida diriga oo kale taa taa soo kala ilaa insaanka ka abuuray oo insaanka waxa loo leeyay asa oo insaan oo nabi aadan beenu aadan ka asalkiisii oo nabi aadan ah baaba laga abuuray waxa khalaq Allah oo aburi aljan jankana waxa loo leeyay abuul jinni jinni ka aabiisa loo leeyay asalka jinni ooagu ka soo farcamay قال الله أبو ري من ماريك الهلع أيوكا أبو ري إلهي هلأ عصم من نار تب حجيث كأها دي ساسانا نبي قنان نغشيه الله عليه وسلم وحديث كمسلم كمين حديث عائشة نبي روح رسول الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور ملائكة نور أيال لغا أبو ري وخلق <تصفيق> الجن من ماريك من نار شنك آبيس نوعا لغا أبو ري هلع وضب كأها دي وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وَصَفَهُمْ نَبِي آدَمُ إِنْسًا آَبِي سِنْ وَخَلَقَهُ أَبْرَي وَخِيلَ يَنْتِل مَامُ ضَوْبَاس لَقَلَجِي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا جِنٌّ يَنْسِي رَبِّكِ نِعْمَؤُ يَنكِ سَتَبَة تُكَذِبِينَ بَيْنَنِ لَيْدَ aquristo wa naxno way oo ilaahay jinniga insu u galay miyad beeri kartaa ma beeri kara Rabbul Mashriqaynii labada qorraxda soo bax iyo wa Rabbul Maqi baynaa waa Allah Rabbul Mashriqaynii labada qorraxda soo bax hadiga Rabbi go'do way waa midka maamula wa Rabbul Maqi baynaa labada qorraxda annaa waa سورة الدان سورة الرحمن إلهه ورب المشرقين ورب المغربين ان ماكلته إلهه وينها سورة المعارف وكدجاي جمع با فلا قسم برب المشارق والمغارب وحوى يميلها ترده بدن قرعد وكصبح يميلها ترده بدن يقعدو سورة المزمل إلهه ورب كدجاي خلق ركسوبح رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتقوا وكيل انتوا هو حقوي مركل يرا رب المشرقين مشرقين ك وحله جيده مشرق الصيف والشتاء وقرهه ورته لوما مال اسم ملك ما صبحوا ولا لوما مال هذه وكليا وحويان صدق وقال اياكم تني افر ميلاده كسوكله بخي ما لي ولما مقصري كسوبحوا صدح بقال يا كونتون يا أفر من الله يخصوا بحبك معلوم بمي الحسن إلا ما معلوم إسمالك ما صواب بحبك لكن غارما يقول كالفوقت وحي يقول كالفوقتها يوقتها صيفك يا شتاك صيفك أو حاجاتك جيس سيتجي شتاك أو وقتك الدراع لجوغل لسوك يعني جيس كاليتجي لا لا لا سيقول كالفوقتها مركحة ديلا إلى المشرقين وحي الليلاتي إلى المشرقين صيفي وشتاك لابدك جيس ما كيك لك جيس كيس هي جيس كيس وماذا لنحك صوبه بعده مقربين واسط ومقربين الصيف وشطاء حقا لماشئوا بعده ايه الدراع لماشئوا بعده هديل يرهدو برقب المشارقي والمغاربي قرح صوبه بخيالك انتي اي كيسوا بحيدي قمان صديح لابدولي ايه كنتم ايه افتر تمارين مالاهي كيسوا بحيدي ايه إلا ما علم بما الحسر يكاد نحده مركب المفرد كان لك أبنك رب المشرق والمقرب والجهاد جهاز أي كصوب أحده إيه جهاد أي وبعده وجنسي جودوه صد إحدى مسيره أصيصف وفق سيه هو الله رب المشرقين لبقر كصوب أحياء ورب المقربين لبقر كباح ciin iyo insi yar rabin maxay ka winin galay midba tuukey dib aan beeliide oo ilaahay muqarraha subax bixiye inu urfido hadaan maxaw walin oo adoomada ilaahay siiyay weey waa wax wax lagu xisaab sana waa wax lagu و انت لاقت اي قدري كرو مركه الله و ابرى البخين لبض البضوت لبض البضوت وحلو لجه ضمان بيها ضمان وهلبط كسوقاد بيها معانه و ويالكا هلبط كسوقاد ساس لجه لبض البضوت مركه الله و ابرى البخين لبض البضوت يلتقيان حاله كل مايان و بسمو سيسخض بدو كل شبه. بدو كل شبه. بينهم أبداً يقول برزكم تات أهلادي أيين كل مياه وأبداً يقول بالكشبه بيها معان إلى بيها معان لا يسمحوا لي لا يسمحوا لي تات أبداً يقول تات كاسو و تات محنوية وقطرة الله و قطرة إلهية بيها معان لقدروا بيها بدا و أعوان قسم مياه وكرة سوء عينه أولك أو أو الله كل سعي دمئكرتن اسكو قسمه هي دمان قد دارن كل المعاني سن مغرب انا من عين تروب مغرب ميس وكل الله بينه هو بحلول تات حال واعطي كل مياه لا يبقى يا حال يسكو غدروني او يسكو قسمه انه اسبيه ايكم مياه فباي ألاء ربكما kinni yaysi rabbigin mahmooyki saada tuken very good in the olaba badob badawiga eh in xaanka helacaya beeraha lagu warabsanayo xoolaha lagu warabsanayo wax mahmooy mid ka qaran emaraakibta wax weeyaan qaaradaha ay u kala safreeydo een hawali ayadu safsifaynayda kaluunka laga soo dabara waan nimuway baraha yaqootu wa ka soo baxaan minna min albahrain la wadabadad al-luuluka ya wal marjan marjan ka luulku wa jawhar la yaqano marjan ka alayna qabal waxay ku faasiraan siqaar luul luulka mid ka yariya la qarnaa waxay been wa ku shagaduudana لا وهو عبد الله اسكو در حقوداي كايمانيا هذا بالفيري لا هويره يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسول منكم جن يا انسو خصوصي يسرحينا ميسان ايرين ايمان خصوص شو دينك حقينا كاقتاي خصوص شقمان انسيكا دشه لكن جن يا انس اسكو عبد الله اسكو در حقوداي كايمانيا رسل wa lahu allah kali di sayusumaaran al jawari dunaha soconaya maraakiinta iyo dunaha badaan maraya ayya ayya heekuunka loogala soo baxay jauharta loogala soo baxaa ee badacada lagu qaaday qaaradaha kale lagu geeyna badacadaha qaaradaha kale jireen lagu keenayo وامعنى اي في البحر اموله الله كريم سيوسغى بين الجوار دومي هي سوانيه دوناها المنشاعات لا قر ييلى او شرعت ايالوت تيجير وقتي هره دوما شرع اس كو سوانيه تملا قر لو تيجا دوناها المنشاعات في البر في البحر بطبيعه لو قر ييلى كل اعلامي بورو وامر اكيد توا وين ماك بدى مريم بورط بدك يتها كانت موداه فباي الاء ربكما تشني انسيا إن ربك نحموكي ستبه تكدي بيني لذ امر اكيد تاس يدومها بدل لوغه فائيدتو ميامن احرهي آهن مت ام بينينا ما جرت كل من عليها كل من كي دمانتس عليها دمك كركي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 جِنِّي <تصفيق> يَا إِنْسِي يَا رَبِّ إِنَّ مَوْلَيْنِ كِسَتَبَا تُكَذِّبَانِ بَيْنَنَا يَدَان يَسْأَلُهُ اللَّهُ وَحْدِهِ اسْتَ الله في فِي <تصفيق> السَّمَوَاتِ عَلِيَالِكَ قُسُغَان وَالْأَرْضِ ذُلْكَ قُسُغَان كُلَّ يَوْمٍ مَالِكَ سَوَاهُ وَهُوَ اللَّهُ فِي شَأْنٍ أَرِ أَيُّكُمَا illa humatil ma'ana subhanahu wa ta'ala dhaman ulka karkisa wa huwa kusu wa dhamanayan wa kalika samawat ka illa Mansha Allahu lakin allah wajigi su wa baqi maqama rabbul alamin wa baqi maqama la yamutu bal huwa alhayy alladhi la yamutu abadan sabu madinto wa hayy alayha arlada korkeeda ku sugnaba faanin wa midki dhamaanayo baba ayaa waybqa waabaqi naqana yewtu rabbika rabbiga yewtigeysa baqi naqana wichige soo dul jalaal weynan kaw saahibka ilahi weena subhanahu wa ta'ala haddu wichisku tilmaamo haddu yagaa isku tilmaamo soo faabo isku tilmaamo baku waxa weeyaan qawr dariiqay maran wa wax ween dadka af bid ca إذا يرى هذا قالت أقولي أنه يرى هذا مفوطة وقالت ألف لاميمة اللامتها الصفاد الإلهي هذا يعني أنه لا يقرأ نفسه على أقرياء أهل التجهيل وإنه لا يريد أن ألفه وسمعه على أقرياء المسلمين تكدّمون ألفه وسمعناه على أقرياء مخلوق ومن جهل يكون حقمنا هذا مفوط يرى هذا هو شرط قالت أقول محقفة أمام مؤورة wa taweeriyaano wechi aday raadaday ku badala yada dilay raqto ama naxmay ku badala hadii istawa laayra istawla ay ku badala sifa kasto arkan welnii xiya mid deer rabbi sheegay ka leexiyan mid caayada la toosanay ku fasiraan muawila mukharrifin laayraada wa ashaiiradu iyo jahmiyadi iyo maturidiyadi iyo إلهنا وإنا نوقسك تما ما نبغي كو تلمامو سدو اسكو تلمامان اسو غاي ناهيران إلهينا وحن آمناينا صفاتا سو اني تاي ميد اسغا لايقه الضمادنا ان شبيحين صفات دودا وييبقى وع باقي نقانا يوجي ربك الرب جوتشي جي سو وجي سو دول جلال ويننكا جيني يا انس يا ربك نحموينك ستاهتو كدي با ربينا يدان يساله الله وحا ويديسته او بريو مروبه الحال او القاض ام اعرفك وكدواكن حالتي ص باهدو كمقطع يساله وحا الله وحويديسته من كي في سماوات اريال كرسقان والارض دول كرسقان اهل السماوات يا اهل الارض تمام الله يوباهين اللهنا وغني كُلَّ يَوْمٍ مَالٍ كَسْطَى هو الله في شأن الأرن الكسوغيه أرن, أرن مامولا ومن شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويئز قوما ويذل قوما ويشفي مريطا ويفك آنيا ويفرج مكروما ويجيب داعيا ويحضي سائنا ويغفر ذنبا إلى ما الله يحصى من أفعاله تعالى مالٍ كسوحظ مامولا بشأنك سواء كميدا أنه يحي ويمي مدو الدلاء مدو نالين ويرزق مدو الرساق ويعز قوما ويذل قوما قالوا عسينا قرانا ويدلين ويشفي مريطا ويفوك عانيا مدتران وعافنا محبوس وحبسك كيسو دين ويفرج مكروبا ويجيب داعيا مد كربا وكربا كفيدا مد بريين واقبالا ويؤدي سائلا ويقضي ذمبا متو ايصينا وككبري من ذبابه وذمبغه وضافا مر والبه الله وحده هو الله كل يوم ما لك استوى هو الله في شان عرن وكن هذا وحبو كتصرفا فبي اي الاء ربكما تشني انص يا بين بيني لايدن بل دين كنكاس يتصرفكاس مالين ولبو واحد ما مريو نعم كاستاد بيني كرتان ميد انفيري كنمكيرتو سنا فرق لكم قوانين سو فرق نقط دونا قوانين كلاخو ميد دونا الهري هي ايها الثقران اللابد لخليهو فبي اي الاء ربكما تشني انس يا رب المحموين كي سارتا تكدي بينينيدان يا معشر الجن والانس جني اينس فطبعتم هبات او وردان ان تنفذوا اين البحضان كحررتان حساب من اقدار السماوات والأرض الى ريالك يا دولكه جهوينكدان ادك فقطن فنفذوا بالبحه او جلطه خسارتما بل لا تنفذون مبيح كرتان الا بسلطان الملك يا اود ان لديهن ما هن ملكن لهذين فبا ربكما جينيا انس يا ربك نحموينك سبته توكدي بان بين انسان يرسل يرسلوا والوسط درهات اسكو وَالمُحَاصِمَ مَارَكَ لَالِيَ عَلَيْكُمْ سُودَادِنَا فَلَا تَنْتَصِرَانِ مِنَ الْغِرْغَارِ سَكَرْتَانِ فَلَا تَنْتَهِيَانِ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ كَمَا بَحَثْتَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ربك تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُقُ لَكُمْ وَلَنَنِسْو فَارِقٌ مُقَدَّمٌ دُونَا أَيُّهَا الثَّقَلَانِ لَبَّدَ لَكُمَا اسْلَيَيَا أَفْقَلَانِ وَتَثْنِيَةُ ثَقَلٍ وافعل بمعنى مفتول لانه ما افتلا بالتكاليف ولا اسله تكاليفا لسان لابد الاسله واجب انسي لابد اسويه لابد الاسله تكاليف فلا صار ارهي وين هو هنجه وودينه وحيد ويه وقهنجب وقهنجب وقهنجب وقهنجب وقهنجب وقهنجب وقهنجب وقهنجب سنفرقنا وحيث سنقضي لكم وسمح إلهي وإنا سبحانه وتعالى لا يشقله شيء من شيء إلهي شيء مركم معمول شيء كما مشغولو لكن لقد خرجوا واللغه كانوا سذاسه لا يتفرقن ما لك او وحف لك كسر ماي هل روان قوسو تشينيا فانها وقتان او ما ركا قال له لي يا مركا سنفرق لكم وعن نيسو فارق مغدونا وعي تاوحا ان الحكمين انهم ان انحسابين انهم وقتك ان وقت اقول تلقل له اماهن الله انه مشكل سيئه لا يشكله شيء عن شيء اله الشيء هو مشكله شيء كما ما مشكله سنفرق لكم وعن نيسو فارق مغدونا وعن نحكم دون ايهاد ثقلان الله بغل اسلييه فبأي آلاء ربكما او ربك ان نعمه انك ستيبه تكذبه ان البريني ده او اله انو او قد دينا او او ربك انسي من نعمه هوا نعمه حياري حتى نلو سيشيغه ان نلو ديكو انحقو النسوبيو وحصاب النسوبيدو احد فمحصابنا رب العالمين او يا انو الوصي شيغه و اكبر نعمه يا معشر الچن يا معشر الچن غار مالي العلم يجب الوحيد في الدنيا والاقر أدومك ودار الإبتلاء والتقليف ودار أوقفك الليكاليفي وكباد الليصاري وحبا لغا حرنيمي قدر على ما أكبر بقى حنونك بقى فقهك بقى قبلناك بقى حبسيك بقى والولاك بقى قدر مقادرت على قدرير سنة وحبا لغا حبا قفك أو امرتنا أنه قدر على ما وغا تشر يافقريت يمرغدا يا خولايسد كو امانا ودريمو اظون الله او ربغي ابو ريكو تصرفا اين يا حكمتنا وكلي وانو قدر كنا قصبرو امر كنا قاطو قوفك مكه ساس حدو يهلو ادون كنا واكليبان طيره خبير واكرو امركا الله قالا ديدو ku sabri wayo qadar ku wa ku dhacaya waxna ku heli ma marka baljini ya insiyo alla ka fakatan qafa allahu qadari hamu qafa allahu qadari walwa qafa habsi allahu qadari midna gabla ma allahu qadari faq ankarana mid allahu qadari mitma wax la lagu qadaray dagaraan mid la lagu qadaray mitma indalaan mitna nafo iyo ciisa laga dhiga kaddarka alle hadaa ka faka karaan ka faka oo kumideey maut iyo dimasho walen ku qadaray balaka oo wogliin ka faka ma ka Ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma ma يا معشر الكلّي ملك أبدوك وليه أقرنا والولي يا معشر الكلّي والإنسي إنسي يا جنّي كولانكو ان إن استدعت بهذا دائد أودان أن تنفذوا إنات فقطان ونات بحدان أن تنفذوا إنات بحدان من أقدار السماوات والأرض إلى ريالك إلى موك جهوينكو دينا كبحدان وعاد من أقدار الله المؤلم وموتك كبك المدية فنفذوا بحدان سيدو كالحصاة إيهود كآقرة هدان أو هدان فانفدو بالبعخ إلا وحر الله تنفدونا مبحيسان إلا بسلدان إلا بملك وسلطة ماهن ملك إياه سلطان ماهي سطان فبأي آلاء ربكما جني يئيس يا, يا ربك النعموهن كيسا قرآن كانا معاندة أي صحابات وقفصيران أوه هو ينمكسودك على إياه رسولك وإنا لغاليحين وَعَنِ الْعَانِي يَا مَقَاصِدُ أَلْ وَوَي وَإِنَّ لِلَّهِمْ مَعَانِي طَفْكَ مَسْكَحِي سِيسْكَغَا سُوْ قَلَاشَيْ أَوْ قُصُوْقَادَيْ أَوْ وَخَوَيَانْ أَسَغَا اسْكَ اسْتِحْسَانْ صَرَيْ وَايْنَ غُوْ فَسِيرِنْ وُرَانْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا جِنِّيٌّ يَنْسِي أَرْبِغِي نِخْمُويْنْ كِي سَاتِغَا تُكْدِيرَانْ بَيْنِ لَيْدَانْ يُرْسَلُوا وَلَا الضِّرَاحَ بَعْدُ سُودَيْدَا أليكم أكركم إن الشواذن هلع أي المصادر هلع أصم من نار حجيه كه هذا إياو ونحاسم مهلك لديه ونحاسم قيب فأقوك على تفسيرك له قيب الله يقول صادر أيها هلع فلا تنتصراني مقر غير فلا تنتنعاني من الله إلهي وإن أخوكم كي نكوحكم مياي مددي كارتا الدون كان وين كفولا آقران فلا تمطري عليك من الله من حب الله لا في الدنيا ولا في الاخره مثل ما دي دي كرتان ففي اي الاء ربكم ايتني يا انس ربك نحمو يمكن ستبت وكدي باليدي او كان ادونكر ان قدرك على لقد فك كريم اخرها حكمك على لقد فك كريم نحما ونحما صاد انا لو سي شيقه سنودي جلوني فائدان شقاتي سماء وسواد عمر كيد بالله عده ففكانت اي نقطه ورده كوردتي عبخ اوكره عبخا سوكيد دي هاني مقاه لميت اه جدي ود في اي الاء ربكما ربك جن ينس ربك نعمه ينستبه توكيد بين لا يسال لويديم لو عن ذنبه ذنبك إساء إنسن إنسي اللي هو يديم ولا جانن كنن اللي <سؤال> هو يديم الله أساك يبكلك وحي سميين فبأي آلاء ربكما كنن يئنسي وربك النعموين كي ستابتوا كذبان ببينين يعرف والله قرانا المجرمون الدنبيريالك بسيماهم علامته ده اللي هو قرانا وشياد المدوية عندها أغارنا اللي فيوقدوا ولقبنا بالنواسي فودها اي والاقدام حقا ليسوا قدامه جهنم لو تورا فباي الاء ربكما تشني انس يا رب ان محميك سمدبه تكدبان بينينيده هذه ويقال اللهم فحؤلاء هي هذه مقان جهنم ونارتي جهنم التي وجاهنم يديكدبوا اي بينينين بها جهنم الومكم راقاده يضوفون ويوريجين بينها جهنم إياوا بين حميم بيكلوا الإنترون بحيدة بيها سؤان كلها كالنشو قدت بيها كاله فبأي آلاء ربكما جنن يئنسي ربك النعمين كي سمتابعت كذبان بيني نيدان فإذا انشقت الصماء صماء بمركع الدلد العظام يوم القيامة سملاقبتي oo fakaante ay maqato werdan ka werdetin uba oo kaleeto uba gadiidan oo kale ay maqato uba haasoo kadihanin maqaaflan midaa maqaaflan midaw maqaaflan dufen le mariyay waxa kale leeda kadihanin selit lamita waxa weyn samada intad bilillaado ay waxay maqoreed sidii selidyo kale wax sub may maqane wa baabe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 فبأي آلاء ربكما تشني يا انس يا ربنا نحموينك بسكتهك وكدي بيني نيداء في يوم عيد مالك سماوات ودلدل الملائك لا يسالوا لويدينا عن ذنبي ذنبي انس انس انس ولا جامن تشنينا لويديمه ayat kalahu shega in wax la weedina qof walba إلهي ويقول كل دارتة دمان دك إلا ويدينة أما كانوا يعملون وحي الصمي آيات وحي لأي وحي لويدينة يجنية إنسان لما أركو. لكن لما أعيضا تسمير ديدا يام ويسوا عبد الله بن عباس لا يسألهم هل عملتم كدا وكدا الله سيكون كأب ويدينة يدنبغا ما الصمي دا ما ويدينة يوم لأنه أعلم بذلك منهم سيكون كأب كأب walaakiu yaqulu limaa amiltu su'al su'ida hadu sameeyde debiga waadinkii sameey macaad u sameeyde kan waadinkiisaneey macaad u sameeyde kan waadinkiisaneey macaad u sameeyde taas la weydiin waxaa su'ash la weydiin aya kale la weydiin maas maraha su'ash la diidaya waa su'aal istihlaam in ayaga had su'aashay la waydiinay waan mahay su'aal tawbiix wa amni ayaga lagu eerdhay iyo lagu qalbi dilay faasul ila uru fi bi ayi ala'i rabbikuma tinni ya insa rabbini nahmulki sataba tukadiban beeriree ila in sidaan laayno kugu siisheego rabbi irinka ogal badan inu irin hisabina wa ininka dambigina ixraaf خاص ايا الوه النس يشيغا انو النس يشيغا ونم عويوي نم عويوي يعرفوا بلغرنا المجرمون ذنبيله يالك بسمهم علاماتودا لو غران وحوايا مجرمين توا لا يقان بسوداد الوجوه وزرقه العيون وحوي وجهي ود مدو ان بوو عقا سيدا دبك مؤمنين تا لو غران يا بالقره iya xibna halka aralaya oo intu ka weesayse jiray iftiimaydo sidoo mu'miniin tallaagu garana gaalada intu ka jirin wajiga madow lagu garanayo dhaha cagaaran markaasay fooga iyo labada cagonta la isku qabtay jeneral lagu tuuraa yu'raafu wala garana almujrimu na gaalada bisimaahum alaadooda lagu garana oo ah bisuuidah dilwujuh wazurqatul uyun lagu garana fiyqadu wala sawq bana bin إيوالا قدام أغاها فبأي آلاء ربكما جن يعيس يا ربك النحنو يمكنك ستيبة تكذبان البينين إلاك وهي قال اللهم وحلوله يا مشرمين هاديهم مدانوا كهنموا والنار تيكهنما الله تيكهنما يكذبوا أي بينين أيام بهذا الشهنما المشرمون قالوا واطنا يضوفون ووريغين بين هاي iyo ween bin xamiim biekro inta u dhaxeeyda biyaasu aanin quleenka yoolka gaarin quleenka mesh ugu dambeeyay gaaray marba waxa way walwala jacnaaba la galina markay holcaa oo ay bisla daran oo hirimka iyo maqaar وأحروا أه أن أهل الماركة يماشي كبه حديث أعلى سينا مركزا من دعرة يعلو شراء الضابانية وعبتين هذا كانت مكلابتا لليه لا لا سؤلوا بحينا فبأي آلاء ربكما كني إيا إنسى ربك النحموه إنك ستيبة تكذبان البنيني دان أعصاص اللوء هذا من نمعه إن الله سيشيغي يا نمعه نمع إلهي وإن الله سيشيغي ونقفكو عذر دار هدو هالي ولمن خاف وَلَمَن قَفَكِ وَحَا أُسْنَدَ رَخَافَ كَبَقَ الْمَقَامَ رَبِّ رَبِّكِ سُلُو اسْتَاغِذَ لُو اسْتَاغَا چَنَّ طَانِ لَوَبَّيَ رَادَا أُسْمَا بَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا چِنِّي يَا إِنْسِ يَا رَبِّ إِنَّ خَوْفِي سَمِيدَ بَتُ كَدِ بَانِ بَيْنِنَيْن يَدَان لَوَبَّيَ رَادَا دَوَتَ أَفْنَانِ لَا مَا أُصَاحِبُ أَرْقُنْ فيهما اللباب بيرات وحا قوسا عينان لبا الهو قوارابنا لبا اس اي لبا الهو او تجريان السعن يسكب القلى يمرن يجسئ او بيرها ورا چِنّي <تصفيق> يَا إِنْسِيَ رَبِّكِ إِنَّ حُلْوَيْنِ كَوَيْنِ گَلَيْنِ دِيبَا تُكَذِّبَانِ بَيْنِنَيْدَانِ فِيهِمَا اللَّهُ بَدَّرَتْ وَحَا كُسُغًا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ قُضَارٍ مَّنْ نَّتِهِ الْحَقِّ إِذَا حَال أَيُّ كَهْبٍ زَوْجٍ يَا نِ لَوَمْ مُعَا كُسُغًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا چِنّي يَا إِنْسِيَ رَبِّكِ إلهي هو أنه سبحانه وتعالى ما ركو نوضع صوره من المجرمين تأبالكوه نقول نوشيك يا متقين تأبالكوه إلهي هو أنه سبحانه ولمن قفك وحق أسقنا بيخاف فكبقى المقام ربه ربكيس لو استاقدت لو استاقدت مقام ومستر ميمية, مستر ميمية ويه. ربكيس لو استاقدت لو استاقدت لو استاقدت وانا مضافن إلى مفعوله ربكيس استغفر الله استغفر يقف بعده الرب هو استغفر استفك كبطق قف كبطق بقيت دا اسمع الهي سوره النازعات كشيرك او تملي هنا ومرك ان قلطه ان قف ورادي سميه حمانته كجوغ حقي عرسيده اي سانك طالام ان قف بعده الله سميه حمانته كجوغ جنك هلي وارهن نفس عن الهواء فان الجنه هي المأوى مركه جنى لو هله خبسيده ومركه خبسيده اي كطلته ان جنانك كتو مفتاك يريد رب تنكيره وقال المنكوفي وهاه اسناده خاف المقام ربه فيدجس لو استغيد لو استغيدونه جنانها لا ببيرات و باسبيرات وحويان بط وله واللابد بيروب والذهب اي كسميسيهي ويرشودا يوها كو جيره اصحاب اليمين هدو هنا واللابد بيروب او في بحي كيسميسين حديث البوخاري انبو كو شيغي صلى الله عليه وسلم الى هو يداراس بيرودو ده وتا افمان اللاما او صاحب يحب اي وفافي. فبأي آلاء ربكما تشني ينسى يو ربك نحمويك سميدبا تكدبان بين يديه فيهما الله بابا بيرط وحا قوسا عينان لبايلودو بييه لبايلودو بييه هغيره يا بيرها ورادينها او امرنا جوجسيت لبايلودو تاخفيان جني <تصفيق> يا انس يا ربي ان نلوينكي سمي ديدا تو كافي بيني بيروت وحا من كل فاكهه قدار كمان تتح <تصفيق> يتحال اي كاهابين زوج كان لونه قدار كستو وحد بدك يا قاضيه وهيسد قوم بقدار دون كما جيرته مثل سبه لونه قصغا الله اباص روحه الى قدار يا نعمه جنره iya midden ugu dambayn ee duunka talmagay wadaagaan diimood lugu jiraa adii lugu jiraa qudar kale magac ay wadaagaan wax kale ma wadaagaan macaan ka yaqabanka iyo sifaadba ma wadaagaan noq kasta laba فبأي آلاء ربكما تشكو هي أنس يا ربك نحموينك ستمة تكدبان الدينين هدا متكئين أي يتنعمون والراحيسة ينضكن باينطا متكئين على أيكدنجيغسنيه أي راحيسة يا على فروش سريرك كرد سريرهاسو على فروش چاوريال كرد وسريرتا چاورگ سارن ala furushi firashi korku firashi wa sabba'in wa ha shaydhu lugu ubay chaadari ga gudaha waxa uu jiree midka akhara waxa asmaan waxa ku jiree waxa ku jiree khariif bada'in wa ha wa لبا دبيرو ميرا ها لاغ غورانيا داني وين <أكتشفين> ميثو اوقف تا في حينن في الجنتهيني في حينن wa khu dakh sugan q wa wa ya loogu daraho firashira iyo goobaha ku sugan darfi qadbo induhu dagaabiya lamiyat in انسى سو قبلهم ال جماعه كويي ولا جان ممكننا وصلنا طابا فبي اي الاء ربكما چني انسى الرب دي مخويكي سميده توكدي بين ايديها قصر بس قطها سو كانهن ادن دوال ياقوت في صفاء حق صافي ماظ والمرجان جوهره المرجان كل رايد حقا بيارك اللي عدانك فبأي آلاء ربكما جني يعيس ربك النحوين كي سمي ديبا تكذبان بيانين ايدان هل جزاء الإحسان عملك وعدونك النبوة ناجيه أبالك سميوه هذا إلا الإحسان وناجين قفك على المدينة سآخرين وناجيهم معنا فبأي آلاء ربكما جني يا انس يا راقي من حلوينك سميدبه تتدي بال بين اليدين متكئين واخا لا قالينا في المقام كلا فهمها يتنعمون واسكر حيث صريا متك متقيرته ادونك الله كسوبتهي يتنعمون والراقصيه متكئين على كدنجسنيا على فروش فراشال كرجوت Firaashyal ka soba baairu haa waalugu min istaqraqam khareerta mideeda al-araf waahay ma hun isbun yok wa channel channelteyni laaba dabero mira halaga qurana chanaga waan wala jeeda ayil majniyu shayiga wa channel channelteyni mira halaga qurana waa weyn qof duustego wa quraan sabo daan qura kara haduu faristo wa soor faraxsanayaan asagoo fadhii gura kara haduu dhina xiskaga seexda sariir tanasqo qa qaf wal baba laba chamal qaf wal baba chamuri hadii alchani qaf wal baba chamayesay chamay at farabadan ma qonay mar ta sa tuufina al'in ga wana wahida la baba chamu yaminha ka kusugan la isku jabhi wa mashtamara ali ya waa laga hadlo ama haddiin in abiyirristi iyo gurigi iyo gogoshi laga hadlay xurul intii weeye fihiinna chanooyinka waxa ku sugan qasiratun tarfi wa isfa'ilu naf'ulki si lo idaafeyay qasiratun tarfi arakialku dadumar gaabiya oo ala aswaajinaku gaabiya ragga la siyo ku qancsan waqoo haqa lugo abu raytiidoon tabaan nafate ninka la siyo waxay leedahay jannada waafii biyey qofka wanaag baran kuma aanan arag saasay nafqaa asanta hayr jannada qof jooga ee haduu qabo qaba uu inii saye hayd xoraa ee adiga waa laga siinayo nimac nimcada haaysta haysto mitkooyna waq ka qofra haa ka maqaas si ay santaas u dhicin marka gabadhaan ee jannada lagu abuuray ama gabdhii mu'minaatka ay adduunka soo cibaadeysay jannada rag lagu siinaa waxa weeyn mid walba waxay ku qanacsan tahay oo ala قاصرات داسو لم يدمث هنو سنطابا وبكره جوين انس انسي قبلهم أهل وشانناها قال ولا جانن چننو سنطابا فبأي ألاء ربكما چنن يا انسي ربك نعموهن إن كي ستاباتو كذب يعني بهنين دامتاسانم آهان قاصرات داسو قاصرات داسو كأنهن يقول الياقوت وياقوت اوكرا جوهرتا ياقوت اللي رأى ايات ندهي لمذيهم في الصفاء حق الصافي النمار حق الصافي النمار وحد ندهي ياقوت ايوال مرچان المرچان حق بياتك اي عدانك كأنه هنا قاصرات داسو كأنه هنا اذن نده الياقوت وياقوت ايوال مرچان فبأي آلاء ربكما تنكران يا ياسيا وربك نحمويك سميدبه توكدي بان بينين ايدان هل جزاء إلا إلا الاحسان الى غيره وانا تنت ادونك عملك لو اناجيو ابلكي سو ميو اغابي الا بالاحسان وانا تش او اكرو ابل مرنت قف لو اناج ماان قف فبأي آلاء ربكما تكذبان إن يس يا ربك نحمويك سميدك تكدبان بين يدك آياته آياته وعقوبته وعذابه يا الذين قوم مؤمنين تشان لاي جل يا سيده انس من خافه مقام ربي تشانان مرك الله يري فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات عفوا فبأي آلاء ربكما تفير تشني يس رب بما ولو اوان شب تشانان مرك الله ود ويجليان لابد وغيرها الى وحي سبحانه ومن دون هما وخا لا سو قamaaday muqarrabiinta ala marintoodi ila dadka jannada galaya isku darajad ma han muqarrabiinta iska darajadad ashabu al-yamin illa galah ila wahi subhana wa min duuni wa min duunihim allalaastanno sukereedo waxa ku sugano ka darajo hooseeya jannataani laba beeroodo kale oo ayagu fida ka sameeysan fa bi ay alaai rabbikuma chini insa rabbigina nooyinki saateebe tu kadi wani beenineede Ferbi Ai era ja rabvikuma, Cinni ja Insi ja rabvikin Moinki semideve tuke eri beelineide. Fiima, lavara, on aave, ajna, lavara, ilodo, Bie, hatani, مركا وسوبتايا وسوبتايا وانكو فيلين لكن استكم لك كلاه يجمع اه فباي الاء ربكما تشني انس يا ربني نخلوينكي سميدقا توكدي بيني ني ده فيهما لبا دان شلو وحا كو سوغان فاكيته قظاف من كل فاكيته سوتاريما نو كسالبا ما ماشي خضاره على فينا الله ورجما فكيت قدره قوسا ونقلت تيمر ديال يا ورمن رمان ففي اي الاء ربكما تنيا انس يا رب دي نمويكي خير بون خير بون قصرات ظرف لمنهم وعلى لكن جبالا لاكين لك دونا لفتي غدو كوان انان قلتاكلي wa qabad ninkii la siiyay soo qanaacsana ama ninku qanaacsanaay ee waada deg cadaadana qalbiga kaddile taas marka waa laga simayay qanaacada xaqeed fi inna kallayinkaas waha ku sugan khayraatun qabadha khayr badan qabadha aska ايا قصغان كبدغل فيهن خيرات وقيرات كبد وعاثر اخور قطعت اط ايا قصغان قطها صمق صرات اللغه حد سيف الخيام تندوي وتنقص رات الدرف تنا ودغنت معناها تندب اللي دشي اي لكن تندبهم مودن شراق الايمان شراق الايمان هو اللؤلؤ اللؤلؤ هو هروي ما هن شراق التندب المرضه wa lul chu harka samaysan hal habo jawhar ah oo balarkedu lixdan mayli heyga ha baan hadaftaweke raagale wahan oo kalimna bawada kasri sanina ma daftaa saaf aan wax suratul lugu hadbisoo lugu فبأي آلاء ربكما تشني يا انس يا ربين نعمه انك سمديك قد بين بين يدين مقصورات امخور كوا اتع كاسو كسي في خور كدها اصعد عد ولم يط لم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ يَا إِنسِي وَرَبِّكَ نَحْمَيْنُكِ سَمِيدَةً تُكَذِّبُ بِالْبَيِّنَاتِ يَتَنَعَّمُونَ أَصْحَابُ الْيَمِينِ كَأْسِرَخَايْسَرِيَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى كُتَّنٍ غِسْيَةٍ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ يَأْصَالُ صِرَارِهِ لُغُوغْلِي غُيَالْ كَأْسُ خُضْرٍ عِغَارٍ إِيَّاهُ فبأي آلاء ربكما تشكو كني ينس يا ربني احميني سمديغا تنيني بين يديك تارا قسمك تارا قسم ربك ربك اني انسا خيرك سبت ربكا ذو الجلال وين القو صاحبك ilaahi weena marku nooga sooalay subhaanahu wa taaalaa labada beero oo jannada oo muqarrabin tu iskala hayeen haddana labada beero oo jannada ahayeen oo asxaabul yemiinna laa sharra xadiiska buxaari uu sheegay labada beero minna weerashadu wadaa min wafidho ilaahu xari subhaanahu weeni duuniina labanaas beero oo laga soo waa ku suqnaaday jannatan laba beero laba beero janna fabi ayy alahi rabbikuma jinniy wa insiya rabbigina ma waynki samiida tu kadibaani beereedan wa Hästi, ta on doktor Miguel Femmin, et dilera meesha, vahekujala, lama, ja farak, ja fiid, ja ubah, ja hedilera, naht, medu, ja kujala. Seda ei saa. Metsha, see naht, medu, ja kujala. Ta on alavaka, vaheka, laakim, geera, ja skuddu, baheju, ubah, ja kujala, ja lamtu, baheju. لا رب يرو الله لا نخي فرق صاحبه ما اتحركت ابي قبل رياضه يضرب وحلا لا يمسى اصبح يغيدس يسوق دولبه تما وحوي وملمدو ونمحكم مغطي ايضا أم دوء فبأي <تصفيق> آلاء ربكما چني يئنسي يا ربك نعمو ينكي سمد ديبا تكذبان بني ليدا فيهما لبدا ديرات وحاق سوغان عيناني لباق <تصفيق> إلود لبدا إلودو ند دا خطان بتاع كو يا رب محل سويري تشريان لباق بلو اسكتش قل قولي كو أنا وعلي هو بتاعي بيهوك اي سوري مركا كوفن فران لكن ان لغا درجه سريانه فهم فبا اي الاء ربكما تشني انسيا ربك نعموين تشني انسيا ربك نعموين كسميده تو كدي فيري بيني ديد في هما لابد برت وحقس من كل فاكهة زوجين نقط تستاقط أرغ لون نوع واسود آه marka eda kala duway sooma jeedi fa bi ayi چني يا انس يا ربك ان حلوين كي سميدت كذبان بينين يدان فيهن بيرهاس وحا كو سغان خيرات قبل خير بلان قبلها الوجوه وجهيال كوناق بلان فبي اي اراء ربكما چني يا انس يا ربك غدها حسعق اق مق سراتن اي في القيامه دينوينك وغدى واخ ويهين تينوينك لو شيغا يانا شراعي ما هان النبي قال يرسل الله عليه وسلم ان في الكمه خيمه من لو اتي مو تشوفه بالله سكيب دا دي ديرك بالله كو يو يلي خذا مايل او يي سامايل كاتينويك واحد الله الكريم فاهمك رو وي وناجل خورن كدح على كل سوغان عدك عد سو مقصورت لوحد سو اللغه ما انقلتيه ميلك لي ما قلبو ااديا ما جيرو كبدها سو مقصورت لوحد بسيف القيامه فبأي آلاء ربكما تشنيان نسيا وربك محمود في سمواتك ومدادك كذب بين يدين يدين دور طلقس فينا غبطهاس اعلم يط مسن وصن طادوا بجرجبي ان سنف انس ولا كانوا شنينا فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنِّي أَنَسْيَ وَرَجْدِ نَحْمُولُكِ سَمْتَيْدَا تُكَنِّبَانِ بَيْنَنَا يَدَيْكَ مُتَّكِئِينَ يَتَنَعَّمُونَ وَيَسْكُنُ أَيْسَرُهُ وَيَسْكُنُ أَيْمَنُهُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ مُتَّكِئِينَ عَلَى أَيْكُدَ نَغِغْسَنَيَنِ عَلَى خَرْفِ رَفٍّ قُيَّالَ السَّرِيرَةِ تَصْرَفُ وَقُعَّ warka abqari waxa la rashay kasto ashyaada lama ka sareeyo arabtu waxe sheektaa waxa ciibtan magalada aad u quruux badan magalada ma aha wax aad ka amelo oo atay wehmi maskaxday ku jirtay adduunka kuma taalo wax yar magalada tibta شيءا ماركه ليلى أش... اشياده وكسر يلمدكا وحال ير عبقريون مجال ديمنو اسمي ماركه بوستايال او كبحسن وي نوع مستعط كانو دانو وحقريين بوستاياره كسقان حصان ويرن اكسر روح بضان ربكما chini ya insiya rabbigii mahmooyinki samideeba tu kadib aan beernayda marka aayad kasto fa bi ay aray kasta mahmar ka hooydalla sheegay taasoo in cadal sheegay hadii uqubo iyo cadeem la sheegayna digita lagaaga digay weyn nabad tarar kasmu rabbika rabbiga nabiga isa ما درسنا سبحان الله عليه والسلام وحكصهم ال ب ب يا ذل جل والعكرام ولهي مركبري اذا وحد كلليدان chalal ذل جل والعكر يا ذل جل والعكر كليد وحيالاه الهي اللي هو بري وهو والله سبحانه وتعالى علم الله على النبي بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد ولالك المحمد معلن وقع قريسية بضانه الشيقانه يا اله رب الرحمن وكقاط لو اود داده